أرد الدنيا لمن هي في يداه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصورين وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصدر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعاه وخذ ما أنت محتاج إليه